تين ان ان ا مشراق قم ليوم جنت تجري من تحتها النهر ان يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ ادْخُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا نُظِرَ لَنَا قَتْلُ بِاسْمِ نُورِكُم لَا رُجْعَىٰ وَأَنقُم فَالْكَمْسُ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُ فُضْرِبَ بَابُهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُ فِي الرَّحْمَةِ وَالرَّحِيمِ مَعَكُمْ قَنُوبَ لَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَانْتَبَطُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَظَرَّتْ كُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ بِاللَّغِيِّ تُغْرَبْ فَلْيَوْمَ لَا وَأَنذُرُ مِنكُمْ فِدَاءٌ لَّا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ يَوْمَئِذٍ تُولَوْنَ عَلَىٰ مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ